آه آه آه آه لا تنكسر لو شفت نفسك تكسرت ما دام في ربك وتوب الله الليا منك دعيت وتذكرت يا تطمن هم الظلال والغروب دنياك لا ضاقت عليك وتكدت فوج المحن ربعك غدونك ارجوا واخدت لك ساعة لحالك وفكرت وحسيت عينك في الدموع مرصوبة دنيا كلاما قتع عليكو تكدى فوقي hana rabaka dolak akuma wa ما تنكسل لو شفت نفسك تكسرت ما دام في الكون ربك وتوبه الله لي منك دعيت وتذكرت يا اخي كم همم الله ودروا عندك انا يا من نسيتوا وغلطات من غيري علي من حسوبك وانا استحيت من ابنوبك وتغيرتني ولا كل واحد يستحيت من ابنوبك عندك عندك انا يا ما مشيت تعثقت وغلطات من غيري علي من lastahit min althunub wa taghayyurat wa la ساعه لحالكم طول يوم حسيت عيني في الدموع غصوبه يا توفر لي اذا يوم قصات جمله وقلها ضيقت كل نوبة الناس تتثر مثل ما تأثر أحيان ما يتحمل الشخص ثوبة يلا, يلا تغفر لي إذا يوم قسرت جملة وبلغ ضيقك كل الناس تتأثر مثل ما تأثر أحيان ما يتحمل الشخص ثوبة لكن وساطي لا قصى الحلق من هارت تذكر من الكرة تذكر